م ن الصادقين م ا ن ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا ا ب ل ح ق و م ا ك ا ن و ا إذا م ر ي ن إ ه ا س م ا ن الله ا ف ظ و و ن ل ق د أ ر س ل ن ا الأولين من قبلك في شيع الأولين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 لا بقدر موسوعه ع ل ا ل ن ا ا ل س ي ا ح ل و ا ق ح ف أ ل ع ل ا م ن الاسلاميه س م اسماء و م أ الله ب خ الحسنى ا ل ن ح م ي ت و ن ح الرحيم و ا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 إلى ي و م ا ل و ق ت ا ل م ع ل و م ق النابلسي رب ب أ ي ن للعلوم ي ن ه أجمعين إ ل ا ع ب ا د ك م ن ه م م ا ل ل خ ص ي ن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 ف موسوعه ا أيها ا خطبكم م ل ل النابلسي و ا إ إلى قوم م ج ر ن إ للعلوم ا آ آل نوط ن إ م ن ج ه أجمعين إ ل الاسلاميه امرأته قدرنا إنها م ن ل غ ا ب ر ي ن م المرسلون قال م و س و ن ق ا ل ن ا ب ل ف ي ه يمترون وأتيناك ب ا ل ح ق و إ ن ا ل ص ا د ق و ن ف أ س ر ب أ ه ل ك بقطع من ا ل ل ي و ا ت ب ع أ د ب ا ر ه و ل الله ي ت ت ف منكم الحسنى ي ث ت م وقضينا إ ل ي ه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفطحون واتقوا الله ولا تخزوا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 الذين ي ج ع ل و ن م ع ا ل ل ه إ ل ه ا آخر ف س و ف ي ع ل م و و ن ل ق د ن ع ل م أنك يضيق صدرك يضيق ب م ا ي ق و ل و ن ف س ب بحمد ربك ح من وكن ا ل س ا ج د ي ن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربك يأتيك حتى